وإن شرم استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم